سُنَنَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ ظَفَرْتُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفِينَ يَبْلُغُ مَحِلُّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليه فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا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 مُحَمَّدٌ وَسُلْطَانُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعين خرج شطأهم فآتهم زره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرع ان يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا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 الله حبب إليكم ولكن الله حبب اليكم ليما وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وينطاق فائتان من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما فان باغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان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 119. وقوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا تَكُم وَلا تَنَابَذُوا بِنَ الْقَابِ لِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ لِمَان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ يَا أَيُّهَا آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ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 لم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ لِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُمْ من أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ولا يعلمون الله بدينكم والله ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسنم لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم هداكم لليمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيب بل عجبون وان جاءهم منذل منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اه اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن زَوْجٍ بَهِيرَةً ذَٰلِكَ صِرَاطٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بَارَكْنَا بِهِ 124. بِهِ به جنات وحب الحصيد 125. والنخل باسقات لها طلع نضيد وَأَحْيَيْنَا رزقا للعباد 127. كَذَلِكَ به كَذَبَتْ ميتا كذلك كذبت قبلهم قوم نُوحٍ وَأَصْحَابُ كذبت قبلهم وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق لول بل هم في لبس من خلق جديد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 وكما هلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او الق وهو شهيد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 قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلا هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون هل تيك حديث ضيف ابراهيم المكرمين